أرمان أرمان. من من في في او هم من احرار الرقار قال الرحيم ابن الله على او القطب الذي يسدده على المكان المجروح او المصار حتى يمرأ ويتألمم ويتألمم ويتألمم والمصنين ولا يدعاد عليه المكان وضعها على فوق يدخل على الماء على انفتح على هذه المنطقه الجزيره كمان عن على الذي لن هذه الماء لا أتمنى. أتمنى بعد دائماً أتمنى أتمنى ننظر حجوة الآل في طهارة صغرى بضوء ولا طهارة كبرة هي الغزم إن كانت طهارة صغرى فيتجنمن عند غضي العبر الذي عليه الجبيره مثلا تتطور ان الجبيرة طورة مثلا على وده يبقى عندما يبطل الجزء الوده الذي عليه الجبيره وضع الجبيره هنا. هنا وضع المنسوف هنا وضع المرسل هنا إذا يأثب أضناع من الوديه ويمتح على اللتوث يمتح على الجذيرة يمتح على المرهم يمتح على بلاكتر ويا تيمن ليتبعد النظوم يتيمن قبل أن يشرع في غسل دراعي في غسل يديه إذا تيمن عند غسل العبه الذي عليه الجذير هو عند وديه أو الزراعي أو غسل أو الزراعي أو الزراعي أما في التيمم عن الجنابه فقد عرفت ان الجسم كله عضو واحد في الجنابه إذا تامن في اي وقت كان قبل الغد بعد الغد اثناء الغد لا يضر ذلك لان الجسم كله عضو واحد لا ترتيب فيه في نص الجنابه لكن التركيب واجب ورق في الوضوء بد إسم التيمم عند غسل العظم الذي عليه الزبيرة عند حل حتى لو كان الجبيرة على كل مصور ايضا ثلاث عليه عندهم جبيرة على كل ذراعه حتى بعد الغسل او الذراعين معها ايضا الوضع اولا ثم ينسح على الجبيرة والجبيرتين ويتيمم الآن قبل ان ينسحها وفي المنزل هذه الأمب في مسئلة من لوكانت الجبيرة على عضار التيمة الوجهة أو الزراعية العضو المشارك إذا كانت الجبيرة على عضار التيمة لإذا لها تيمة بطل إذا لها تيمة إنما ينطلي بغير ضرارة ويُعيد بعد ذلك والراجح أنه حتى لو كانت الجبيرة على عضار التيمة لإذا يفعل سنحن ما لو الجبيرة على هذه الأعضاء الثاني لأنه يرسل الظالم ينسح على الجبيرة ويضمم على المكتع خلف الجبيرة أو خلف النسوء من تحت العصابة أو مكتع أخيرا يقول ويضمم كل فريضة ويطل بتنموم واحد نشاء من النوافين يتأمن ان يكون قد قريبه انا عرفت انه اصلا فانه من هي ان يكون بعد دخول الوقت فانه بعد دخول الوقت دي فقط فقط ويفرض مع نشاء من نوافذ في, في وقتها يتأمن بعد بكل وقت الظهر ويأتي بيها فضل الظهر ومشاء النواسي ويأتي بيها فرد الظهر القبلية والزعبية والاتفارة يأتي الى أحد ويأتي الشكر يقرأ القرآن من المصحف في واحدة يأتي بفرد واحدة ويأتي معها مشاء النواسي وعندما قلنا دخول الوقت دخول الوقت قلنا انه الشرط الثاني من شروط التيمين دخول الوقت هذا حتى ولو كان وقت عذره لانه مقلي فغدا مدموعا يعني تقديم مثلا لو قضيت حضرتك اصطرق العقل مقدما يعني تقديم مع الظهر يبقى وقت هذه الصلاة ينبوه لكل وقت الظهر انه يسمح لك ويباح لك لانك مثالك في يموتك لانتك مع العصر مع الظهر جمعتك فيه فالان رغم ان لو لم وقت العصر لكن قد دخل وقت سمح لك فيه لانتك فلي العصر تجد لك ان تتينه في العصر ماذا تلمس للظهر فلا تذكر أن تصل إلى فرض واحداً فقط ومشت من النواة. هذا التمام من ظهر فقط إلى العاطف مع بعض. حديثاً تلام من ماذا إذا صلّيت الظهر مثلاً أو ماذا بعشرة؟ إذا الظهر مع بعض جمع تقديم وقت الظهر فستعلم بعد الظهر من النواة اذا اردت ان تصلي العقل كما تقديم مع اظن عليك ان تتيانوا بها هم الا فان سيقوم لا يسروع به الا فضل واحد فقط فممكن هذا الفرض صلاه او طواف قد يكون هذا فرض صلاه او طواف فالاصره مقبوله ولو منظوره لبدايه قول بها خليطه الا واحده فريضة واجمة وديرها الله تعالى عليك او انت على نفسك بأن نظرت صليات لن تصلي صل صل. إلا فريضة واحدة لن نظرت الصلاة يتحقق ديها تنمو من اخر لن نظرت معك على الصلاة حتى ديها من اخر وهكذا إذا كنت تقضي مثلا تقضي كأدرة عليك ظهر أمس ظهر الشهر الماضي ظهر السنة الماضية عليك صبحة لن تقضي الصبح إلا بعد الظهر ولكن ان تتعامل معهم ان يكون هناك فرد لان نظرته فرد او فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد انه يشترك الطهارة الثهارة غير الثهو بيحليها الأكل والشرب والكلام فيشترك في لها الطهارة. وتصلي معها على جثة من النوافق البقهات شدعية يرتبون ثلاثه مرات الزن في تيمن إذا تيمنت لفرض صمنت به فرضا واحدا. ومعه مسيساً للنور عندهم ثلاث مرات عندهم ثلاث مرات وانتبق القريبة بيدخل فيها كما قلت لكم القريبة الاصليه او القرى التي فرفتها انت على نفسك بالناس او الطاعة المفروض او المنوس طوافل المفروض اللي هو طوافل عبرة طوافل الحد اللي هو طوافل رب كما توافل إفادة أو توافل رفع أو توافل حق لأنها توافل قدوة قدوة سنة توافل اللي هو الفرق, اللي هو بشترك بشترك الفرق رقم واحد النواف أي نافذة الصلاة أو نافذة الطواب ومعها تعاوبها صلاة الجنال فرص الجلالة رغم أنها حر بكفاءة لأنها في مقامة النواد في هذا المقام مقام السيام المقامة الثالثة لا دون ذلك لكن ذلك له ايه؟ سلدة الشكر سلدة التلاوة قراء القرآن دون جميل أن يقرأ القرآن يقرأ في أو يمثل مضحة. مضحة. أنت متاع حيضها أنت او يمس المصحف حائض من متاعه انتهاء حيضها او فتيمت. انت بطاها ولا تنزف ما يتيمم او تتيمم في ذبيحه نفسها لحاليلها فكان انها تتيمم هذه مرتبه ثالثه بالقول القراء والصلاة الصلاه والاداء ولو كان منظورين او كانت منظوره ولو منظور او صور منظوره مرتبه ثانية انزل منها وهي مرتبه النوافل وداخل معها مرتبه الجنازه مرتبه ثالثه ما دون ذلك من سلسه الشكر سلسه الحلاوه ونفس المصحف وقراءه القران وتبيح المراه نفسها لحليبها اذا نوى اهلك يرمي فرضا والمرتبه الاولى ابيح له فرض واحد فقط ولو غير الذي نوى يعني لو نوى أن يفضل يا نوى أن يصلي الظهر مثلا ثم غفل عندي ولا نصل له فقال أنا عارف نصل له نصل نوصل له الضغط. فقال كيف صلي الان ما عليه من فائدة احتاج ان كان قد صلى الظهر الضغ بهذا اليوم أن يتيمم مره اخرى لا هو الفقر انه لن يصلي بهذا اليوم الصادق الظهر هل لو يصلياً بالتيمم الذي تيممه من اجل يصلي طريقه الوقت ظهر الان ظهر اليوم هل هو يصلي, يصلي, يصلي فائده قال صلي بفريضة واحدة ولو غير التي نوى ونوى أن يتأمل بفضل الظهر الآم ثم قال ما صلنا عليه من سواء قبل أن الظهر الآم يصح له أن صلى هذا الظهر الآن أو يصح أي فعلا أو أي أو يطوف هذا لا يصح يطوف بهذه الأيام طوف الفريضة أو المنهوب يأتي بهذه ل... لهذا الأيام هذه المرة الأولى. يأتي به طردًا ولو غير الذي نواه ويأتي و... به بما شاء من المرتبة السريعة والثانية يعني قد به ما شاء من نواه من طلوات أكثر من طلال الجنال ومن طلال الجنال وما شاء من نواه وما شاء من سجدات التلاوة أو للشكر أو نمسك المصحف عزة مرات نحن يعني أحضر به أكيام للمرتبة الأولى هذا الفرض أو غيره من فرض فرض واحد فقط فرض واحد فقط او غيره من مما نواه وما شاء من الثانيه المتضاهي لو تيمم من اجل فرض واحد واحد من الاشياء المتضاهيه كما لو تيمم من اجل فرض ثلاثه تستطيع ان يؤدي شيء مما في المرحله الثانية ولو تعدد كل ما شاء من صلوات ونواوات بالترف فيها كل ما شاء اصطلاحه طرف اي صلاه اي عدد من قراءات النفس واي عدد من طوات النفس عدد من الجنان وما شاء من المرتبه الثالثه فلسل. شكر الشكر والتسبيح الخلاوه اذا تامل واحد من واحدة من المرتبه الثالثه فبسط اي عدد من المرتبه الثالثه واسع يعطي المرتبه الأولى ولا يجيب. المرتبه الاولى و المرتبه الثانيه و الثاني و الواحد فقط و المرتبه الاولى و لو غيرها بث الثانيه لا يبيح لا يبيح المرتبه الاولى و تبيح الثانيه و كل كلها المرتبه الثالثه تبيح كل الثالثة دون فلوس هذا تقصير مهم في اخر جمله هذا الفصل يقضي و لكل بكل طريقه و يقضي واحد من سائر من دولان. ماذا نريد الزؤال ماذا نشأ الجديد نعم هيعين كل مكان يغلق فيه الماء وقطع ليومين او الثلاثة او اسبوع او شهر، عام حيوعين ما لا، لا تغيره، هيني صار، من هم هم تعالينا كده، ولا نرى ولن نخبر، هيني صار لأن هذا مكان يجمع فيه، ولا مكان صار. نعم، ندم في هذا المكان والعبرة المكان التامي. التامي. التامي في مكان التجمع، العبرة المكان الذي تجمع فيه. نعم، هل المكان الذي تجمع فيه يوجود نفسي أم لا؟ وضع الجبير على حدث ويده ان يصلي سيؤدي على الجبير يتيمم على المخفيه خلف الجبير وتحت الجبير ويقضي حرمه الوقت الى الصلاه هذا كما اوجه قلنا وجبا جنا قلنا ان فقد من, خلطة من الوقت على طوال دا تايمو دا تايمو دا تايمو دا في من فقط يفرد لكن لو يفرد الطريق قلنا أنا واحد إزاي خط في أي نعم بداية انه إذنى سرار طهوش الى الوز واليدين بدلا عن رهار الصغر او الصغر او عن هضو من العضو يجب ان لم يطلعه عن هذا ال الذي كان حقه ان يبتح. بدلا عنه. يعني عنه يعني بدلا عنه. فضل كل ما يحب من السبيلين اشتروا عن النور في جواب حد انه يبتح نور يبتح نور ولا حد يبتح نور يبتح نور يبتح Teraz sądzę, chodziła, لا تخبرهم العمال برش المناء عليه ولا يعفى عن شيء من المدرسات إلا الانبيرة من الدنيا والقيح وما لا نفت لهم اذا إذا وضعت المناء وما تكيب إنهم لا ينفتهم والحيوان كله القائم الا الكلب والخنزير وما تولد من هنا او من أحليم. النائس كلها نجس مثل السمك والجراد والآدمي ويؤسر أنثى من ملور الكلب والحمدير تبع مرات إحدى هم سائل مرة إحدىهن للضراب ويؤسر سائر النجاسات مرة تأتي عليه ثلاث مرات وإذا تخللت خمر بنفسها ضرب. وين كملت طافي شيء فيها لنظف الن النجد ما هو النجد النجد هو كتر عين حربة كل عين حار كل عين عند مع سهولة التنميج لا لحظمتها ولا نتكذارها ولا نضرور لا لحظمتها ولا نتكذارها ولا لضررها على ما احقا المكان اللي فيه كهرباء من احقا يسيب الآن انت كرارة مرة أخرى حرمت وكل عيد عندك تناولها عند الله لا يفهمها ولا لا ولا ولا يفهمها ولا يفهمها لما يقولون كل عيد ولا العيد ولا حروف جامعة حروف تناولها مع سرولة التمييز ليفهم ما سأتكلم عنه بعد قليل ما لو كان من المعفوات الذي مثل لا يجريك والطرط نمتغر بحيث لا يجريك والطرط ويطعم تمييزها حشرات رأس التي لا نملها سايب تقعوا بنفسها ليطعم تمييزها ويطعم على المكلة أن يجعل مدمئة فضل تعالى برحمته فضل فذلك وجعلها من المعفوض عنها لأن الياسة وليس غير نجازة لتصاهرة لنجازة هميزة وممتورة ولكنها من صغرها ولصعوبة تنمين بها لا تكون مؤثرة في الماء إلا إذا كثرت مغيرة في الماء وكل فكل مادع فكل عين حرب تناولها يعني تعاطيها أن يأكلها أربعة لعنة أو يمضغها لثلا لوثة حومة تناولها تناولها على الإطلاق قلها كثرة ما لم يكن معفون عنه حرب تناولها حتى لو كانت الضروره وحرام لكن الضرورات الالهيه المحظوره ان هو اثبات ضروره وحرار انا لكنه لا اثبت فيه حرار لا اثبت فيه الضروره ان يتبع حرار. حرار حتى مع الضرورة ولكن لا اثبت فيه فمن الضرورات هذا القيد اخرج الادمي الادميه يحرم تناول لحم الغرائب والادميه حين كان اميتا جد لانه نجس ولكنهم يرونه حرا لانه محرم اكله من اجل حرمه لان حرمته له حرمه فتاكله حرام حينما يميت لحرمته ولو كان مسلما او غيره وليس لكونه نجسا لأنه شيء له حرمه وكذلك لا لاستخداره فالمني مثلا طاهر لكن يحرم تلاو المري ليس لكونه نجسا وإنما لكونه مستخدار وكذلك أعطبكم الله المساق والنخامة هذه الأشياء ليست خلصة البساق والنخامة ليست لو جلستها لا تتندد دمك وتند على ثوبك لا يندد ثوب لو سرعتها قاضدا حرم عليك لا لجوني لبسه ولكن لكوني مستغجرا فالشريعه المطهره تؤدي على عدم تعاطي المستغجره لا على عدم تعاطي المحرم المحرمات فقط لان المدرسه المحرمات الا ترفعوا مفوكهم و تضلعتهم و تهدل يحروا عليهم تعاطي وتناول حتى المستحضرات لأنه يتعطيش لبلائي حمدها و لا ولا و لا هذا الاعيان الطاهرة التي تضر بالبلد هيحروا تناولها تنعمونها و كما لو كما كانت الحشيشة الحشيشه خطر قوي اكلهم الشيء الذي تذكر في التوزن بالعصر انها مفكره هذه ليس نجى فلو طلب اخذ بعض الضواض المخدرات ضواض نفسيه واخذ من من كذا المخدرات او من مضاعفات المخدرات المخدرات اخذ من قطعه و في جيبي او في حقيبة يحملها وطرنا بها وطرنا فيها انه لا حفرها جد بحيث من كما لو كان شخص مثلا الطبيب قال له لا تقول هذا الصف. الطبيب الماء قال له إنك لو قلت للطبيب حياتك كلها حتى الطبيب قال له هذا أفضل يظن يقين أو أفضل يقين أن أول بعض هذا الشيء يعني يحر بعض بعض لذلك. ولكن كان يغلب على رصيده الهدف انا تعالى لا توقف بايديكم الى الساري او الشوط ده عند بعض الناس الشوط بعض الناس بتفيد الشوط عند بعض الناس بيكون مثلا يعني, يعني. يعني. يعني. شيء اخر يحكم الشوط وشيء اخر يحكم وحكمه و شيء يحكم قال وكل مائع خرج من السبيليه نبي كتل من المني فالمني نضغط عليه انه مائع خرج من السبيليه من أحد هو القبول ولكنه انكثنا هو, هو طائر لماذا هو طائر لأنه اصل الاسبال الادوي وكيف نقول ونحكم على الادني لأنه طارق حياً وميثاً ثم يقول ان رصده يدف أباً إذا كان الفرع طارعاً فلا بد ان هنا الأصل طارعاً مجد أولاً مجد أولاً ولذلك مني الكلب والحنزير مني لان الكلب الكبير عبدكم الله ذلك في الحياه وفي النبات عاي ذلك ف الكلب يو الكبر الكبير الاقل يعني هذا الشيء اما الحياه تظهر الاعياد ولا تمسنا إلا بالموت وهي في الحياة طرحة أطارات، لما يبدأ يبنى أفضل من الميل والجليان الموصى بهم نعم، وذكرت على ذلك جمهور على النار الله على النار الجمهور, على النار. الجمهور على النار. حتى بجده. حتى بعيدا على الناس كضال الأدميين وهم تأحيوا قلب راجع في هذا نهاية المهداد وراجع ربط وحفظ وراجع كتب الحنابلة. كان شرحه بتاع الإرادات كلهم يقولون بأن وضرات النبي صلى الله عليه وسلم سلسل وسائل الأنبياء ما تحصير القول ان يقول الواجح القبيعي يغني عن حكم الشرع. إذا دول الواجع طبيعي يستقبل الناس عن شغل الدول فهذا دول يشغل فما تقسير هذا الكلام ما على قصر ما في حرمة دولة أكل الدولة شغل الدولة أو المالية الفعل دي الطبيعي اللي هو يعني من هذا الطبع مستخدم في وضع طبعا ماذا هذا يعني ان مستخدم في وضع طبعا ماذا من الحكم يعني انا ببتدي اقول ان مثلا كله موجوده اكله ليس واجبا لا عن واجب إستغناء عن هذا الشرع جوانا لطف هو مغير أن يتكلم به روثة إنه مطلع. يشعر نحتاج إلى أن نقول الأكل وارد لا لا نقول في لأكل والدب لأنه مغير أن تجلب عليه روثة إستغناء عن هذا الذي نحن فيه ثاني هلذا على صند البلد؟ حرام اتكلم حرام ااا لكن هو نفسه تاكتب على ذلك مستقبل ولو رفضه لو على هذا خلي الحرام لو رفضه رفضه على يسترعى ان يقاوم او يميني قد حرام كده لو, لو عمل كده, كده حرام ايه بالنجاسه الترفق بالنجازة حرافة مش بابتلاع ترفق بالنجازة حرافة تضمك بالنجازة حرافة يعني انت تتعمد بغير حال انت ضمك بالنجازة حرافة كيف بابتلاع ما انقاد من السريلين لم تكن ما كان لم تحيل المعدة. إذا كان جامدا لم تحيل المعدة، لم تحوله يعني معدة، لم تأثي عصارة المعدة. هذا يكون مكندثاً ولا يكون ننتاعي. لا يتكلم عن النت العين. كل ماء انقاد من السريلين هذا يكون مائع. صارت ان السبيلين ناديتهم اي نادي في العين لكن لو هو معنى لما اتلع احدهم مثلا قطعه تطع هذه هذي كان بس في يمسل فيها عطلة المعنى لا تحررهم المعنى هيأخذ كما هي هذه العين اللي تقبل ناديت في ابدا بمثلاثتها تغذرها ويقول الحمد لله و تبوزها و تطاقه و راحة كده جديد. جينيه و و من ناحية الدخرة حتبنيت في حتشد عليه العزبه المال سيكون وتحمل الله تعالى على النافقة ليه لانه لم تحلوا المعده لم تحلوا المعتنى لانه ما إن قرد من السبيلين نبس إلا المنيس قال وغطل جميع الأبوال والأرواس وادبون إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام إنه يبطر برش الماء عليك فهذه الأبوال والأرواس جميعا فهو مشكلة منها جميعا من غيظة النبي بعض المدان يخرج بينما في غير الادمين بين مأفول اللحن وغير مأفول اللحن يقولون بطهارة اهوان وابوان مأفول اللحن المالكين يقولون بطهارة اهوان وابوان مأفول اللحن من الحيوان والطير ومشانا شبعي عندهم كل هذا نجد سواء كان اهدميا او غير الغيب الأزمين جميع الالوان والأرواف واجب متى يجب؟ يجب إذا أحتاج إلى أحمد الصمارة الصلاة أو الطواتف لكن لا يجب غير ذلك يعني لو وقع الدور او النوص على قالوا على بدنك هل يجب عليك الغسل الحاض اليوم يجب عليك الغسل اذا اردت ان تتعبد في يجب فيها طهارة او بدنك فقط لاوى لكن لو لم العبادة البلد يجب عليك ان هذه هذه وهذه نعم هذا من كل ما خرج من الخدين. كل ما خرج من الخدين. كل ما خرج من الخدين. نقول خرج من نجد نجس للصبيلين عاطل حيوان فقط نجس نجس عند عمد نجس كل الأدميين وغير الأدميين نجس كل لحم وغيرنا نجس نجس تعرضوها في حوالي في سين طنطنين أبوال والأور... والأرواب والأجنب. وغير الأجنب. كل لحم غيمة كل لحم يعني لحم يعني يعني الأسد كل لحم يعني يعني عندك عندك الكعوب ناي ناي نعم أبل عندك الحمام طال عمرك تأكل عن الشفايف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 ايه عندي قريبا في جزء من وقت من وقت ينقل المجال فيش وقت؟ ولتكرر الكلام تكرر واذا ايه؟ نفعل يعني جميع الأبوال والأبوال الواجد وإلا دولة الصبي الذي لم يأكله بعضها يعني الذكر الذي يتن في سن ايه؟ في سن الرضاعة إذا كانت الفضيئة إذا كانت الفضيئة الذي من يكون الطعام ولكلال حان على الذكر في سن الرضاعة يعني في سن التنفيذ دوله إذا لديهم في السنة ورصة عام على دين التغذي فدوله لا يتاتهه تدفار اقتناداتها مخففة يعني يكفي فيها الرش يكفي فيها المضح طبو غيره غيره يجب فيها الغذب الغذب الذي يحصل معه هو اقتصار الماء عن المغتول الفرق بين المطر والرش في جانب وبين الغذب في جانب ان المضح والرش لا يجب فيه اقتصار الماء عن المنظوح وانتقال لنا عن المرشد الثاني فهذا التوبات زي أكثر أرجاعه دون منه ولا ذكر لم يملغ العامين بعد ولم ياكل أبقى عام على الجرس التغرضي فهذه النجاة نجاة مخففة يكفي فيها المرش لكن انها ترش في حيث وهذا مهم حتى لا تظن ان الرس مجمع الرس بلا افتعاد هل بل يجب ان يستوعب المكان المتنجد يجب ان يتوعب الرس المكان المتنجد ولكن التفجة من كونهم لا يسترطون العقر لا يسترطون اتصال الماء عن المرشوش والمنظور ولكن الناس العادية يشترطون مع الغذب العصر. إذا أصابر هذا الثوم أو هذا البتن مجافع بيّة بطلب أو ينفطل أجل الصعار أو جاوم الثلاثين فأصابر أصابر منبونه إذا يجب أن أعطل وأعطل لحيث الناس المخطول به المضح السقيب جائع من لما لا نفترض الغرز ولا نفترض العصر بس ليشترط ان يستوعب الماء المرشوش به او المنظوش به يستوعب المكان الذي افترضته ولما يقولون أنه على جهه التغذي خرج ما لو كان قد طعم لا على جهه التغذي كما لو حللت الطفل تحديد تعرفونه ولا لا تعرفونه ما يُبعون تهم الرأى الممروض أو الممروضة نستبعهم يأخذون بالطفلة بالطفلة الهدون الحديثة إلى رجل صالح أو رجل صالحة يأخذ لهم كمرات ينضغونه ويأتي بمضغي بلعادي يبعر في فم من طبيعه يبعر مضغه ويستعره يكون أول ما يكون وهذا الشيء المبارك ففعله مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وبالعلى حجر الشريف عبيب مرحبا بأبيه بعضهم في مطرس من بالعلى في النبي صلى ولماذا يفرقون بين الذكر والإنتاء قاروا من ناحية الحكمة إنها في نهاية الحكمة للعنة في نهاية الحكمة انه يكسر تناول حال الطبي أفضل من الحنان الطبيعي فلما كاثر هذا جاء تشريعه بالتخطيط فأما من حيات الواقع ففي الكائن البلوليبي ظهر له ان تركيبة بول الطبيعي أحض من تركيبة بول الطبيعي ويسأل في هذا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 اولما دخل المسجد ورطحا ان يضربوه او يمنعوه حضر المراعي من عند الله عليه السلام رحمه وقال لا تضربوه او لا تطعوا عليه ولا ثم قال ضعوا عليه اللهم للماء على الماء يرك على هذا النفاق غير على الامر لكن سؤال انا عن البرق هذا الشيخ البرق هذا كيف نفعله؟ تحضر عليه الماء وضع الماء إلى البالوعة لما فيش بالوعة فبعد احتاج حضرتك الماكس أنه يحصل فيه كثير من الاباكس هي بعيدة عن البالوعة فعضرتك تحتاج إلى نصف الماء ثم تقوم هذا الماء بين الجنسجه وها تطبعاً الاغتناش أو التفندش تقوم في هذا الماء المتنسك وطبعا في مثال مره الجعاء ثم تقوم بمرة ثانية ثم تنفق بطبع في قد مع الناس تتشرب يعني تتشرب الى الناس العين الهجاسة مع الماء ويبقى المكان التضيط من الطوار العينية وهذه تفترض جهتك تفترض تفترض تفترض بهذه الطماشة واحدة <الـ> تجيبها الواحدة المطورة تأخذ القماشة لأنها القماشة تنزلت تعطورها وتنزلت فإذا ما هو في أخرى تصبح بضعة اليدل و تتحق هذا من هذه أو بهذه تطعب القماشة تعطورها و تنزلت لأنها لكن بعد ما غُسلت لا تاخذ النفس المتلبس اشعر بالطعام اهلكم وغطوا جميع الاموال والاموات الا لولا الطبيب الذي لم ياخذوا الطعام فانه الماء على ولكنه قال فانه يدخر واللون فإنه يطول يقضي المحال هذا كلام سينا عن المحال وغطه جميع الأبواال إحنا نحن نحن الذي أطاره الله هو المقدوم ولا غطي الأبواال ولا تطهير الأبواال مطلوب تطهير المحال أن هذا هو الذي أطاره أو المكان صعب نسلاً أو مساءه ان ذا دوله صغيره لا فانه اي محل محل دولي رش الماء على المباني من تقدير المدار حافه القريه ولا يرفع عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقذى القيئ وما لا نفس له زائله اذا وضع في وما لا نفس له زائله اذا وضع وما فإنه لا ينجي هذه تسمى المعقولات التي فيها بعضهم في كما قلنا سابقاً في من وابن العنات والشفعية المعقوات لا يوقع شيء من المجهد إلا اليسير من البلد والطيخ فهذه من المعقوات واليسير ضابطه هو العب ضابطه هو العب. لكن إذا وقع هذا، إذا أصاب الدم أو الثوم في بالمقلل، أي هو المصلي فلا يؤثر بالخلافة، رغم أنه مجلس إذا لم يجاوز المحل يعني اذا أصابه شيء في ذراعه وعليه ثوب وصلى بهذا الدم الذي لم يجاوز المحل محل البدن ومحل الثوب الذي على هذا البدن المطار الصلاة في الصلاة صلاته لا بهذا الدم لا الم... مدن مسموح مجد لو جاهد المحل لو تقاطر هذا الدم وذهب الى محل اخر حين يكون بدن أو ثوبه أو محله هو سلجفا ويقف صلاةه اما لو بقي الدم في المحل حتى ولو كسر ولم يغادر المحل فصدات مطحيحة لأن مصحابة رضي تعالى عنها كانت في الجراحات والآن يتكلم على الدم حتى لو جاوز المحل لو أو غيرك إذا كان يسيرهم بحيث لا يجريكوا الطابق هو ذلك من الفيحة. كل ذلك كان منقفل بحيث لا يجريكوا الطابق فلا يطلع. الاستوى مكان. ولا يظهر ما لو لم يغيره. ما يظهر ما لو لم يغيره. فإذا غيره ضار. كان, كان من الحلال كان من النذات التي نذيب وطاف. واقع ولا لم يغير لم لكن لو لم يغير لو كان خير كثر <تصفيق> وما لَا نَفْتَ لَوَسَئِنَا يَعْلِيْتَ لَسِيهِ دَوْرَةٌ دَمَوِيَةٌ لَسِيهِ دَوْرَةٌ دَمَوِيَةٌ لَسِيهِ عبارة طلاح عند الغواء به ما يعرف في عدم الأحياء للدورة ما مَا إذا وقع في الإناء كالفور كالذبان وقع وقع من نفسه وقع من نفسه وقع من وقع بطرح شخص بطرح الشخص إذا ألقعت وردنا لا هذا يا جو لأنها نجازة مطمئنة إنما عنها بقدرها ولا يدارت عبر هذه القواعد تجعل إذا في قاع هذه الأشهلات النبيتات أو الأسهلات مجحدة لأنها تنالفة فلا يبقى خلق. انما رفض عليك الشارع تخفيفا عليك انما يضيق عليك بان يقع بنفسه او بالهواء لكن ان توقعه انت ثم تقول انا صاحب حاله وضروره ما الذي جعلك تلعب ثم تقول انك صاحب حاله وضروره ما وقع بنفسه وما ليس له سائله اذا وقع في الدماء ومات فيه وماذا به مهم لأما ولا يصير ناجساً فيه ناجس الميت ناجسة لكن لو كان حين راقعة حتى لو قاعدت وإنه ولا ياملت بخار هل تبار منذ لا ولا يكون لديك معقونا عنها لا يكون لديك معقونا عنها ونقول انتها إذا لا كل مجلس إلا مات الأدمي كلام انا على الميت من هذه الحشرات التي لنا نجس هي نادفة ولكنها نادفة ولكنها نادفة ولكنها نادفة حتى عليها عنها. إن كذلك قال الحيوان هو ظاهر الا الكلب والخنزير وما تولد منهما او ما يعلم مع حيوان الموضوع. فالحيوان يعني أكثر الحياة كله بمطارك الحياة أكثر الحياة الناي يجينا من المشكلة عن الحيوان حال الحياة والحيوان كله بمطارك لأن الحياة تشديق في الحياة تشديق مطروح واحد حتى ولو كانت هي غير آلمي لا تستوي ما فيه هو مع في لا تستوي هو احكايا لا ان على ما فيه هو حد مثل ما ان محتجيا للاحي لك ان عليك لا ان تعتجي عليك ان إذا كان محتجيا عليك أو على حيواناتك على دعاتك على أنوارك اللي اعتدى عليك افعتني اقتر فروح لها اصاب حتى ولو كانت في الحديث من الحيوانات انت ما بيحك الحد والحرام لذا يباح لك فضل والحيوان كل مطارد إلا الكلب والخندير كما طوال الان هما يعني ماذا كلب على خندير او ماذا خندير على كلب او احدنا يعني مع حيوان فوق اذا على حيوان على إذا على الكلب او على الخنزير ثلاثه هذا المجلس يا حيوانات هذا مجلس الله والليل تكون وهذه تستثنى السمك والجراد بيسم الأبنين حتى رفان الأبنين فهو وما كان السمك والجراث طاغرة بيسم لنا ميدفان السمك والجراث ودمان الكبير واتحاد بيسم لنا دمان ثلائب عشر المسلمين رحمة بنا رخيطا علينا وهو, وهو التحار والكبث وما يتسام وما يتسام وما يتسام كوالاولوغ الثالث الإناث لولوغ الكلب والإنذير سبع ورات إحداؤن بالإفتراض والأمر ليس في فقط بل كله من للكلب صوت بطبع عدة مرات سواء أصابت بدلا أو المكان أو ثمن. لذلك على المكان ولا مكان أو لم تصل مكان أو لم مكان كل. من لا بد من وقت نداء خطوبة طوقي مجد. كان جذبي جاء فيني فلا فلا تقال مجد. لا يبر الامر انه لو كان على الكلب على الكلب بروابل يمكن تضرب عليه ولا ان إن كان الكلب مجد إن كان الكلب جاء فيمكن كان تضرب على تراب على الكلب لا مجد. الذي لذابه بعض. فالصورات الذي لهم هو بعض ويست مكتبلاً لا يمكنك ولا يمكنك أن تتأمن بالمكتبن من هذا الصورات أنه يمكن للعظم هل أنت إذا على ضع الحنزير والضع يكون من غناء نور الكلب قلنا لك لا اي شيء يسيغه قطوبه لو كانت من هيئته او غير نشاطه انا مخاوف من عينه اي وجود ذات له اي وجود ذات منه هي هذه الثوانه دي خطه دي الأرواح ومع في الأرواق و الأدوان ومعها نجاتة مخطقة هي دوجة طبيلة التي لم يقع على ذات التغذي في سن الحولات ومعها نجاتة مخطقة و هي النجاتة التي تطهر منها بسبح مرواد من إحدى هم أولهن أخرهن وقتهن بالسرعة إحدى ويكثر من سائر النجاسات مره واحده مرة تاتي عليه والثلاثة افضل مره ثانية عليه لمن يشترط ان تذهب عين النجاسه ولا يبقى طعم او لون او لين هذه النجاسه العينيه لا تبقى عين النجاسه ويشترط ان ينهى ايضا طعمها فلو بقي الريح او اللون فقط فعزر زواله ف يعف عن ذلك لو كان اللون فقط والباقي او اللون والريح او فقط فعزر زواله ف يعف عن ذلك لكن الطعم لا يعف عن ذلك لان الطعم ابحث واللون الابحث الذي